أهج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن فهو خير لكم وإن توليتم أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم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 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثبنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوَالَ الذَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن كَثُوا يعهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ إيمانهم وهموا بإخراج وهم بإخراج رسول وهو بدءك الأول مر أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويهزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حدقت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه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 إِنِ اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وَإِخْوَانُكُمْ وأزوادكم وَعَشِيرَتُكُمْ وتعرفونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور مسجد فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون ما حضر الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 فَكُونَ اتَّخَذُ أَحَبَّ رَهْمٌ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا إلَهًا وَاحِدًا وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا عما يسركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى حق لي يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار ورثبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسهم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 وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن من زيادة في الكفر يضل به الذين كفه ويحلونه عبا عاما ويحيرونه عما أطت بالحياة الدنيا من الآفرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآفرة إلا قليل، إلا تفروا يعذبكم عذابا أليمه، ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير إلا تنصرون وفアンقذ نصرهم الله اذ انخرجوا الذين كفروا ثاني يسنين انهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا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 تأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاب قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدته ولكن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 الظالمين لقد إذا تغو من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول ذل ولا تفتن في الفتن سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل, منكم لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أن هم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إن يَبْغُونَ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّمَا لَنَا وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للوَالَوَإِلَيْهِ وَهُمْ يَدْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ الْصَدَقَاتِ فَإِنْ أعْطُوا مِنْهَا رَضُوا إِلَّا مِنْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوَأَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ رسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات الفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجلاً ما خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من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 أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبه الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم مدين والمهتفكات أتتهم رسل بالبينات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنين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 ورحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها طيبة في جنات عبد ورضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغمض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 ولنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 في الصدقات والذين لا يجدون إلا يهدهم فيسخرون, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وأن نفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجهن ما اشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ارجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مروة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إن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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا, وقالوا ذرمانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولو تولو تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أُوْلِيَاء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 ألا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تكن فيه ابدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجبون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنظمين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبسر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله فبر وأمنه إن إبراهيم لأواه حليم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد قلوب فريق منهم ثم ثاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم مَأْمَنٌ وظنوا وَظَنُّوا لا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلا إليه ثُمَّ تاب عليهم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا, موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو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 فَتُلِيَ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم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 تذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من سيكم عزيز عليهما على الت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسب الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم <تصفيق>